ر ب م و ر ب آ ب ا ئ ك م ا ل أ و ل ي ن ب ل هم ف ي شك ي ل ع ب و ن فارتق ب ي و م تأتي ا ل س م ا ء ب د خ ا ن م ب ي ن الناس يغشى ه ذ عذاب ا أليم يغشى موسوعه النابلسي ا للعلوم ذ ا إنا ب م م ؤ ن ر ب ا اكشف ع ل ا ا ل ع ذ ا ب إنا م ؤ م ن ي ه أ ن ا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إ ن ا كاشف العذاب قليلا انكم عائدون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 الأولى شركه الهدى ش ر ك م ص ا د ق ي ن أ ه خ ي ر أم قوم ت ب ع و ا ح ي ه ذات م ن ه م و ن اجتماعي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 ش ر و ن إ ل ا من رحم ا ل ل ه إنه هو ا ل ع ز ي ه غير ربحيه ذات م ط ع ا م ا ل أ ث ي م ك ا ل م ه ل ي ل ي في البطون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 طعام ا ل أ ث ي م كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم صبوا فوق ر أ س ه من عذاب الحميم ثق انك انت العزيز الكريم ان هذا ما كنتم به تمترون بجنات وعيون يلبسون من سندس و استبراق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين اللهم ان نسالك الجنه اللهم ان نسالك الجنه